الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمد كثيرا مبارقا طيبا كما يحبه وكما يحبه جزاله وعقيمه سبحانه الحمد لله يطبع ولا يثنى عددا ما حامله سبحانه والحاملون وعدى أضغاء أضغر عبدالك جبس جزاله والغافلون وأشد لا إله إذا الله أحد أحد طرق الصمد لا والد ولا ولد أرض عزيز قادر له جبير قد تجد صاحب المملكة القائمة والعزة الدائمة شعارا من رضاك يطفئ غضب ملوك أهل الأرض ولمحة من غضبك تزيق الروح ولو انغمست في نعيم الدنيا قطرة من طير جودك تملأ الأرض رية ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر ولي وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصبيه ومصطفاه ومجتباه الذي أقسم الله سبحانه وتعالى بعمره تنويها بقدره وتنبيها على عظم أمره فقال عزم القائد لعمره فأكلم به من عمره كل أطواره أنوار تغشتها أفرار بجهاد وتزكية وجلاد وبضحية من أجل إزامة الغماء وإزاحة الضرماء لتنوير الأفئدة بالأنوار المسعدة هدى للناس وبيكنات من الهدى والفقاد لتحليل رقاب من ربقى الضلال والتخران فصل اللهم وسلم على صاحب هذا العمر العامر والنور الظاهر والسعر الظاهر صلاة وسلاما يطع عليه إلى مقام وسيلة ويكونان لنا يا مولانا موجبا للشفاعة في يوم لا ينفع فيه مال ونحيلة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال الإقرام أما بعد إخوة أحبار رسول الله فيديكم الرحاب التي فتح لنا منها الباب وهي رحاب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما علم عندنا من الدين بالضرورة وقد عهدنا إليكم في الجمعة الماضية أن يكون استقلال الحديث اليوم في شمائل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد أفضت أن أقيد ذلك قيدا حتى لا يفوتني من صفاته شيء مما ألمنا به من كتب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم على شقيني كما هو معلوم صفاته الخلقية من كمادها وجمالها وصفاته الخلقية والتي قال فيها بنفسه إنما بعذت لأتمم مكارم الأخلاق كان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المشذب ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم الأصمر ولا بالجعب القطط ولا بالصبط كان رجل الشعر أظهر اللون مشربا بحمرة في بياض ساطع كأن وجهه القمر حسنى ضخم الكراديد ألطف الأشفار أدعج العنين في بياضهما أوروك حمر الرقاع حسن الصر واسع الفم حسن الأنف إذا مش يتكفى كأن ينحط من صبر وإذا التفت التفت بجميعه كثير النظر إلى الأرض ضخم اليدين لينهما قال فيه أنا صفحت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مسست حليلا أليم من كثب رسول الله خليل رحم العقبي كثا لحيا واسعها أسود الشعر ليس لرجليه أخمص إذا ثول شعره فإلى شحمة أذنيه مع كذفه وإذا خصره فإلى أنصاف أذنيه لم يبلغ شيب رأسه ولحيته عشرين شيبة كما ذكرت عائشة رضي الله تعانى عنها وأرضاها وهو محمد صلى الله عليه وسلم وأحمد صلى الله عليه وسلم والماحي صلى الله عليه وسلم الذي يمحو الله به الكفر والحاشر يحشر الناس على عقبيه يوم القيامة وهو العاقب ليس بعده نبي والمقفة ونبي التوبة ونبي المنحمة ونبي المرحمة وسماه ربه رؤوفا رحيما وكان صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم كما وصفه ربه تعالى في قوله المجيد وإنك لعلى خلق عظيم وكان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأشجع الناس وأعدل الناس وأعف الناس لم تمستقضت يدهم رأة لا يملك رقها أو عصمة نكاحها أو يكون ذات محرم منه وكان عليه الصلاة والسلام أبخى الناس لا يكفت عنده دينار ولا درهم وإن عنده شيء ولم يجد من يعطيه ويجنه الليل ولم يأوي منزله حتى يتبرع منه أي من هذا الدرهم أو الدنار إلى من يحتاج إليه ولا يأخذ مما آته الله تعالى إلا قوت عامه فقط من أيثر ما يجد من الشعير والتمر قال وصفه في ذلك ما شبع محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير ثلاثة أيام متواضيات قبل ويمع سائر ذلك في سبيل الله حتى ينفقه عن ذكرة أبيه وقد تأثله صحابته الكرام وكان عمر تمنيه نفسه الشيء بقدر ذرهم فيؤخره سنة لا لشيء إلا بيري نفسه أنها نفس عمر لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه ومع ذلك عصب الحجر على بطنه ليرز به الجوع ثم صلى الله عليه وسلم كان يخصف نعلى ويرقع ثوبه ويخدم في مهنة أهله ويقطع اللحم معهن ورغم أنه كان متزوجا بأكثر من إحدى عشر امرأة إلا أنه كان يخض بعمل أهل بيته كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء كما ورد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العروس في خذرها لا يثبت ظهره في وجه أحد يجيب دعوة العبد والحر ويقبل الهدايا ولو أنها جرعة لبن أو فخذ أرنب ويكافئ عليها ويأكلها ولا يقبل الصدقة ولا يأكلها تتذبعه الأمم والمسكين ما حيث دعواه لأنه كان نبيا مرحما لا يغضب لنفسه أبدا ويغضب لربه وينفذ الحق وإذا عاد ذلك بالضرر عليه وعلى مصحابه صلى الله عليه وزمنا عرض عليه الانتصار بالمشركين وعرض عليه الانتصار بالمشركين وهو في قلة وحاجة إلى انتان واحد يزيده في عدد معه فأبى وقال إنا لا نستنصر بمشرف وهذا ما كان عليه دأب المجاهدين فبذلك تأثى صلاح الدين الأيوب حينما قال إنا لا نستنصر بالنائمين ووجد أطحابه قتيلا بين خيارهم وحضلائهم أطحابه يهد البلاد العظيمة والعساكر الكثيرة فقد مثلهم منهم صلى الله عليه وسلم فلم يحفلهم من أجله على أعدائه من اليهود والذين وجدوه فيهم مقصورا بينهم بل وازاه مئة لافة من صدقات المسلمين وإن بأصحابه لا حتده إلى بعير واحد يتقوم به ومحتاج إلى ذلك صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم يعصب الحذر على بطنه من الجوع ومع ذلك فكان مجابى الدعوة كان يستطيع أن يعطيه الله جباد اتهام ذهبا ينفق منها كيف يشاء لكنه قال اللهم إني أريد أن أكون نبيا عبدا أجوع يوما فأذكره وأشفع يوما فأشكره ومرة يأكل ما وجد لا يرد ما حضر ولا يتكلف ما لم يحضر ولا يتورع عن مطعم حلال إذا قدم إليه يسمي الله ويأكل بيمينه ويأكل مما يليه إن وجد تمر دون قبض أكله وإن وجد شواء أكله وإن وجد خبز بر أكل، وإن وجد حدواء أو عصر أكل، وإن وجد لبنا دون خبز اكتفى به، وإن وجد بطيخا أو رتبا أكل، صلى الله عليه وسلم لا يأكله التكئة ولا يأكل على خوان، وهي مأكدة أهل الشرف وأهل الطرف، ولها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، من ديله باطن قدمين، لم يكن يطرق بذلك، لم يشبع من خبز بر ثلاثة انتباعا حتى لقي ربه زلحانا إثارا على نفسه لا فقرا ولا بخلا يقول في ذلك الإمام المصير رحمه الله وشد من ثغب أحشاءه وطرى تحت الحجارة كشكشحا مطرفا أدمي وراودته الجبان الشم من ذهب عن نفسها فأراها أيما شمني وأكدت جهده فيه ضرورته إن الضرورة لا تعد على العصم يجيب الوليمة ويعود المرض ويشهد الجنائم ويمشي وحده بين يدي أعدائه بلا حار صلى الله عليه وسلم لأن الله قد عطمه من الناس أشد الناس تواضعا وأسكته من غير كبر وأبلغه من غير تطويل وأحسنهم بشراء لا يهوله شيء من أمور الدنيا يلبس ما وجد فمرة شملة ومرة برد حضرة يمانيا ومرة جبة صوف ما وجد من المباح الذي تخاتم الحضة فصه منه يلبسه في خمصره الأيمن وربما في الأيصر فأخذ بعض الخلفاء بالأيمن وأخذ بعضهم بالأيصر وكلاهما سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يردف خلفه عبده أو غيره يركب ما أمكنه مرة فرسا ومرة بعيرا ومرة حمارا ومرة بغلة شهباء ومرة يمشي راجلا حافيا القدمين بلا رداء ولا عمامة ولا قلم صلى الله عليه وسلم يعود كذلك المرض في أقصى المدينة يحب الطيب ويكره الريح الرديئة يجالس الفقراء ويواكل المساكين ويلزم أهله وأهل بيته وأهل المدينة وأهل الإسلام في أخلاقهم ويستألف أهل الشرف بالبر منهم والبر لهم صلى الله عليه وسلم يضل ذوي رحمة من غير أن يؤثرهم على من هم أفضل منهم حتى قال يا عباس يا عمال اعمل فإني لا أملك لك من الله شيئا وحينما سألته الفاطمة أن يسوق لها قادما إلى بيته تعينها, تعينها على شغل البيت قال يا فاطمة اتق الله واعملي بأعمل أهل بيتك لا يشف على أحد يقبل معذرة معتذر ينزح صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يقول إلا حقا جاءه علي بن أبي صالب رب الله تعالى عنه أرضاه وكان يؤكله الرتب والثمر فكان علي في صغره إذا أكل الثمر وضع العظم أمام رسول الله فلما انتهى قال يا رسول الله لقد أكلت أكثر مني ممازحة فقال له صلى الله عليه وسلم إن آكلنا للثمر الذي أكله بعلفه وسألتهم رأى أن يدعو لها بالجنة فقال لها إن العجوز لا يذكر الجنة فأخذت المرأة تبكي فقال الله رسول الله من الذي يبكيك يا سيدة أو يا أمط الله قالت لقد طمعت أن أدخل الجنة وأنا عجود فما بالي وأنت انتفين قال ندخلها إن شاء الله ونحن شباب فثبت ذلك مزاحه صلى الله عليه وسلم وملاعمته لأهله كان يسابق عائشة إذ كانت قليلة لحظ فكانت تسابقه بكل مرة وبآخر مرة سابقته سبقها فحزنت عائشة من أجل ذلك مزاحة فقال لها صلى الله عليه وسلم لا عليك يا عائشة هذه بدل ويرى اللعب المباح لا ينكرون وقد سمح للسودان أن يرقصوا في المسجد بحرابهم وأرادت عائشة وكانت قصيرة القامة على الجدار بيته أن تجاهد ما يفعلون فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه وأثند ظهره إلى الجدار وصعدت عائشة برجليها على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تشاهد والنبي تحت امرأته رضي الله تعالى عنه <تصفيق> ورضاه يسابق أهله على الأقدام ويرفع, ويرفع الأصوات عليه فيصبر حتى نزل في ذلك قرآن يتلى وينهى عن ذلك لا تجعل دعاء الرسول كدعاء بينكم له لقاح وغنم يتقوت هو وأهله من البانها. وله عبيد وإماء لكنه لا يملك رفقهم وكان يعتقهم في سبيل الله لا يتفضل عليه في مأكل ولا ملبث يقول أنس بن مالك كان خادمه لعشر سنوات والله لقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنوات فما قال لي شيء فعلته لما فعلت يا أنس ولا شيء لم أفعله لما لم تفعله يا أنس وكان قد أرسلني إلى حاجة له فقلت والله لا أفعل قال وفي نفسي أن أفعل ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا زلال ابن مع أبيه إذ كان في مثابة ابنه قال فمررت على زقائق ألعب مع الصبيان فبينما أنا ألعب إذا أحفظت بكف على كتفي فلما نظرت رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحبت أن يضربني قال فلما نظرت إليه وهو يتبثل وكأن الدرر تتألق بين أثنانه الشريفة فقال يا أونيل يا أونيل هل, هل ذهبت بما أرسلتك فبكأنت من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا له وقت في غير عمل الله تعالى لا يذك من وقته إلا بالله لأهله أو للمسلمين أو لله سبحانه وتعالى يعلم أن الوقت ثمنه عند الله كبير لا يحضره إلا في الصالح العام أو فيما لا يد له من صلاح نفسه يخرج إلى بساتين أصحابه ويقفل البر اليتير ويشرب النبيذ الحلو النبيذ الحلو هو الذي ينقع فيه الطمر بالماء ولا يتجاوز عليه اليوم فإذا تجاوز عليه ثباتة أيام سارب شكرا ولا يحقر مسكنا لفقره وزمانته ولا يهاب ملكا لملك يدعو هذا وهذا إلى الله تعالى مستويا حينما أرسل إليه باذان وهو عامل العامل كطرى على اليمن قال إن ملك الملوك يرسل إليك لتأتيني وأرسل إليه رجلين شديدين فاقتفم النفس أطلق في وجههما ولم يهب لا هؤلاء ولا باذان ولا كطرى قال إن ملكنا قد أرسل إليه فأطعه فإنه قد سجدت له الجباب بمعنى لكثرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتزن اذهب فإن ربي قد قتل ربكما اذهب فإن رفي قد قتل ربكما ولما رجع وجد أن كثرة قد مات في اليوم الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهاب ملكا لخلك يسح هذا وهذا إلى الله تعالى مستويا وجاءه أعراضي وكان من أشد الناس عظباً في قريش فقال كان لا ليغلب معروف بأنه أقوى رجل فقال يا محمد إن غلبتني آمنت بك فهل تصارعني؟ قال النبي صلى الله قال أزعل لك شاثاً من قطيعي قال النبي صلى الله عليه فقبل النبي صلى الله عليه وسلم فصارعه الأعرابي فغلبه النبي صلى الله عليه وسلم في ضربة واحدة فقام الأعرابي وأعطاه شاثا ولما كان الغذو لم يرض الأعرابي بالهزيمة وهو لم يغلب منذ عرفته العرب ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد هل تصارعني؟ قال أصارعك على ماذا؟ قال أن أجعلك مبلا التي أخذت البارحة أي شاثا مخرى فطرعه النبي صلى الله عليه وسلم فغلبه فأخذ منه الشاث وذا يجر اعراب يطلب من الله من النبي صلى الله عليه وسلم المصارعه وفي كل مره يغلبه النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ شاتاً من قطيعه حتى استنفذها وقال قطيع الاعراب في ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الاعرابي فقال والله يا محمد إنك ما تغلبني الا لان فيك شيئا من عند الله وإني أشهد أن لا اله الا الله انك الله فلما اسلم رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ربت عليه ما كان أخذه منه صلى الله عليه وسلم جمع الله له الشيرة الفاضلة والسياسة التامة وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ونشأ في بلاد الجهل والسحارة وفي بلد فقر وقفر ذي رعية غنم ولكن رباه سبحانه وتعالى محكوفا بالنطف يتيما لا أب له ولا أم فعلم بلده جميع محافل أخلاق والطرق الحميدة وأوحى إليه جل وعلا أخبار الأولين والآخرين ومزيء النجاة والفوز في الآخرة والغطة والخلاص في الدنيا ولزوم الواجب وترك القبور من كل شيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك نبي البدى الذي ربي الله أن يكون تما خاتما أقول قولي هذا وأستغسر الله لولاكم ورسائل المؤمنين ورسائل الله ربما الحمد لله الكبير المتعار بالجلال والإفضال المنزه عن الأسف والإذن والمثال وصلاة ربه والسلام على بالقلب الطبور لبراط الحق وينبوع النور وعلى آله وعذرته أصحاب الأسئلة السليمة والقيم المستقيمة وعلى ما يستنى بهداه مقتت آخرهم إلى يوم الدين والجزاء أما بعد إخوتي أحضر رسول الله هنا بعض الأسئلة سنحاول إن شاء الله أن على هذا الأخ يطلب منكم الدعاء قال منكم من جميع المصلين الدعاء لأمي وأبي المريضين بالشفاء العاجل ولأيضا بالشفاء وأن يفرج الله عني كربتي ويقضي عني ديوني الله أمشفي أباك وأمك يا رب العالمين واشفني وقضي عنه دينه فإنك على كل شيء قدير وهذه سيدة ما أكرمها من سيبة تطلب أن يثبتها الله على الدين وتطلب الدعاء مع زوجها بالرحمة والمغفرة وتطلب أن يجمع الله بزوجها بجنة ومما بلغني عن هذه الأم الكريمة أنها تتبعت مسيرة زوجها الدينية فلما توفي قالت لأحد أبنائي إن أباك ضمنته لن يخرج الزكاة عن سنة كذا وكذا منذ عشرين سنة فلله ضر امرأتي مثل هذه لذلك ذلك الرأي مثل هذا نعم هذا أيضا أخ نرجو الدعاء مع ابني ومع جميع المسلمين بالشفاء العاشر إذن هذه المرة إن شاء الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتها على دينها ويثبت جميع المسلمين رب العالمين وإن شاء الله الله صلحا زوجها وقفر له وأصلح لها ذريتها واشمحا بزوجها في جنان النعيم يا رب العالمين هذا الرجل الله مشفه شفاءً لا يغادر وثقى ما في جميع مرضى المسلمين لأرب العالمين وهذا أدفنا برعة أدفنا تقريباً أربعة يعني طويلة سنجيبها عن بعض إن شاء الله ونصرق البثل هذه الأدفل إن شاء الله في الدرس أفضل الأخ يقول هل الحضرة عبادة أم عادة؟ إذا كانت عبادة فما الدليل علماً من قرآن السنة وإذا كانت عادة فهل يمكن لأي أحد يختري عادة أم هي من اختصاص أشخاص مع لعله ينصد بالحضرة ربما حينما ينقفون فيذكرون فينطصون أنا لا أسمي حضرة وهذه لا تدخلوا في رضع العادة والعبادة تقول العبادة ما تعلق بذمان الدنيا من مهكل عصر من ومسكن لكن حينما تختلع شيئا وتظن أنك تعبد به الله فهذا لا أقول في عبادة, عبادة وإنما هو بدعة والبدعة التي لا يقوم بها زليل لا تقبل إن شاء الله لأن الله تبارك وتعالى لا يعبد إلا بما افترضه على الإباد لا يعبد إلا بما افترضه على الإباد سابقا نبأتكم إلى شيء قاعدة معينة أقول لكم أن العادة يلزم فيها العمل والاختراع وفيها كل شيء مباح إلا ما ورد فيه النص بالتحليل وأما العادة ففيها التلق والاكتباع وفيها كل شيء ممنوع إلا ما ورد فيه النص بالجوال فلا يمكن أن نعبد الله ب... ب... بعبادة نخترعها من شيء معين الصلاة أوجبها الله وعلمنا إياه الرسول فنكتفي بها فمثلا إذا زدت في الصلاة في كل رفعك تجدتان فإذا زدت تجدتان إذا قلت أسعنا أسل ثلاثة جزاً تكون قد اكتدعت ما لم ينذب به الله تعالى سبحانه سؤال الثامن قال ابن صلى الله عليه الله اليوم اتخذ القبور عن بيديهم مساجد فهل يمكن أن نبني مسجداً على قبر كالذي نره في القبور الأولياء أولاً بالنسبة للأولياء أيها الإخوة إن الله أخفى ستة في ست أخفى اسمه الأعظم لين أسمائه ليدعو له المسلمون على الله بجاهده بكل أسمان وأخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة ليجتهد فيهن وأخفى ليلة القدر في العصر الأواخر ليقوم الاجتهاد في العصر كلها وأخفى وليه بين عباده حتى لا يُعْبَذَ من يُولِي الله هو الولي؟ أن ويله صفته أن تكون مؤمنا مُتَّقِيًا مُتَّقِيًا لِقَوْمِ سَيِّ الْمَسْلِ أَلَا إِنَّ الله لا خوف عليك ولا هم يحزن الذين آمنوا وكانوا يستقلوا خلق فأنت توالي ربك بالتقوى لكن إذا قيل لك شخص أنه من الصالحين وأنه من أولياء الله الصالحين وشهد له الجمح الجمح الكثير بأخلاقه نأخذ من أخلاقه هذا الصلاح مما كانت نفسلم إذا رأيتم الرجل يشهد الصلاح أو يلزب المساجد فاشهد له بالإيمان إذا رأيتم الرجل في رواية أعتاد المساجد فاشهد له بالإيمان يعني إذا كان لا نستطيع أن ندخل في قلبه لنقول إنه صالح فكذلك لا ينبغي أن ندخل في قلبه لنقول إنه طالح فلا تشهد على رجل إلا بظاهره إذا كان يصلي ويزب نقول هذا مؤمن إن شاء الله وهذا صالح ولعنه ولي من أوليان الله الصالح فإذا غلب ظنك على النار أنهم يتوجههم الله تحشى من أن تؤذيهم لأن الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي من عاذب وليا آذنته بالحق لكن إذا مات الإنسان له حرمة خاصة كل مسلمين له حرمة إذا مات حرمة المؤمن عند الله أفضل من حرمة الله يعني حرمة المؤمن لا يمكن أن تعتدي عليه إذا كان تائم لا أم تصرها حتى تقضه وتزعجه في وقت النور كذلك إذا كان هذا الرجل ميتا لا يجوز أن تطأ قدماك قبره لأنه قربه فإذا جعلت عليه مسجدان أنت تطأه برجليك والنقص عليه الصلاة والسلام قال بالحديث الصحيح لا تصل إلى قبري ولا تصل عليك انتهجره ثالثا قلت يعني أنا قلت او قلت ان احدا احد من الصالحين رأى في المناه والامام بصيري في المناه ان رضا سلم يقرأ البرد ويتمايره كما وكما تعلم ان الخبر يحتمل الصحة ويحتمل الكذير فما الخبر هذا الخبر نعم هذه قصة الامام البصيري قصة اشهر من ناري على احلام تواطر بها الاخرار حينما نقول هذه القصة التي ادرك عن امام بصير وحكاها بنفسه ونقلها غير واحد ومنهم من شرحه قصد ذاته ممن كان قريبا منه هذا يلزم يلزم الأخذة نحن نصدق الخبر لأنه ورد منه وورد بالتساسل لكن السؤال هل يخذ منه شرع من رؤية الله نقول نحن دائما أن الخوارق لا تلغي الشرع سجد كان واحد طاضي جاء أبو الهلال. واحد ظالم واحد مظلوم ولكن شجة الظالم أكثر من شجة المظلوم والقاضي أحس في نفسه أنه الذي عليه الشجة هو المظلوم ليس الأخى فرأى في المنام ما يثبت له أن هذا ظلم هذا النظر هل يحكم بما يديه بين يديه من الشرع والبينات؟ أم يحكم بما رأى في المنام؟ لا يحكم بظهر الشرع ولو رأى في المنام ما يثبت له ذلك لماذا؟ لأن الخوارق لا تلغي الشرع مثلا إذا واحد قام وبدأ يصنع شيء فقلت له ما, ما أين لك هذا؟ يقول حدثني قلبي عن ربي هذا خرق بالعادة والخوارق لا تلغسر إلا عند الأنبياء لأنها زاءت موضحة ومصدقة أما عند غير الأنبياء فالخارق حج على من رأاه وليس حج على الآخرين أبدا لا تستطيعوا تقول رأيت النبي عطلا فقال ليه فلا تجعله حجة على الدان تجعله حجة عن نفسك إذا كنت صادقة فقد يكون الشيطان وزوت لك وعزق في نفسك كما فعل مع الحلال حينما عبد ربه على غير عهدة علم فجاءه الشيطان فقال ما في الجبهة إلا الله فقال الناس قال ما في الجبهة إلا الله والشيخ عبد القادة للجنان حينما عبد ربه على علم أتاه نور وسمع هذا يقول لقد عبدت ربك حتى أتاك اليقين بمعنى سوف عليك التكليم فقال له اخسأ يا عزو الله أَمَا عَلِمْكَ أَمَّا الله تَبَارَكَ وَالْتَعَالَى جَعَنَ يَقِينِ مَرْزِينَ فقال غَلَبْتَنِي بِعِلْمَكِ وهذه إلى قصة مأثورة وذكرها الشيخ أبوكال الجيلاني في كتاب الغرمية وذكرها في كتاب السفينة إذن إن شاء الله بالنسبة للمنامات لا يُخَضوا منها شرع ولكن قال الإيمان الشاطئ برحمه الله تحب الاعتصام قال هذا مما يشب ولا يمرك إذا ذات السير الصالحين ترق لكن أن تأخذ من سنة فالسنة تبخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم رابعا قال النساء صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد هكذا الرواية قال بيت الله الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا ومسجدي هذا سؤال فما حكم الذين يشدون الرحال إلى مساجد ملايثنا وقبر ستفلان ويتخذونها عادة سنويا وليس منعه إلا به الحديث هنا ليس فيه اقتصاع كما يفهمه الناس لأنك إذا قلت مثلا لا حسد إلا فثنتين وفهمته عبد الله يريه كأن الحديث يجيد لك الحسد يعني أن تحسد هذا وهذا لا حسد إلا فثنتين رجل أرثاؤ الله مالا فصلته على هلكه بالحق الحديث ظاهره يجيد لك أفتح لا بمعنى الحديث غير كله. لو كان الحدد جائداً لا الله في هذا هذا هو النفو كذلك لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مشاهد لتاجد بمعناه ليت يحفر أن تشد الرحال إلى غير هذه الأمثلة فتشد الرحلة إلى الشام للتجارة وهذا جائد تشد الرحلة إلى الجنوب للتجارة أو للعلم أو للدعوة هذا جائد وأن الله صلى الله وأمر به الصحابة في حجة الوداع حين بقى صلى الله عليه وسلم وقد أنهى خطوة الوداع. خطوة الوداع وقال ألا هل بلغ قالوا نشهد الله أنك بلغت الرسالة وأددت الأمانة فسمع لربهم رجل ما سمعوها في من فقال صلى الله الشاهد منكم الغاهد فلما توعب الصحابة هالكلمة لم يرجعوا بلا بيوتهم ذهبوا من هناك إلى أقاص الأرض ليبلغوا من نبيعه مع رسول الله لأن فهموا عمق هذا الأمر فليبلغ الساهد منكم الغائب فخرج من خرج حتى وصل إلى جبيرة ققال وخرج من خرج حتى وصل إلى أرمينيا وهناك من وصل من يومه يعني من رحله إلى نهوان أقاط جباله أدهن ولا يزال النور ينتشر بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فهم ذلك هذا الحبيب لا تشد الرحان أي رحان زيارة رحان زيارة معناه لا تجعل سائر المساجد كهذه المساجد فتشد تشد إليها الرحان فتزور بيت الله الحرار تزوره لماذا؟ للحج لأن به طواق به سعي ولأن الصلاة فيه فيها أجر كثير وتشد الرحان إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعا لأطار الحبيب المصطفى صلى الله عليه ولأن فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم ذيارته كك حي تسلم عليه وربنا تبارك وتعالى يرد فيه الرحل ليرد لي عليك السلام وهذا ثابت بالصحة ما ذكر الإمام الصمود خيره وفيه المكان الذي كان يسجد فيه النساء صلى الله عليه وسلم وفيه الرمض الشريفة وفيه المحراب رسول الله وفيه ممضار رسول الله وفيه الجذعة لتحن إلى رسول الله فدذل إليه النساء عليه السلام فظلّه حتى تجه مما ذكرنا آلِفاً وأن بيت المقدسي فما سهمت أنا هذا الحبيث حتى وقعت هذه الأحداث تعلمت أن مسؤولية تحرير بيت المقدس في رقبة كل رجل يقول لا إله إلا الله فهذا من شدة الرحال فإذا اقتصبوا لازم المؤمنون أن يحرروا بسيف أو بغير سيف بما قوت من قوة أو لم يؤتوها وهذا عمق الفهم هنا لكن إذا ذهبت إلى مسجد معين يعني فيه شيخ كبير وأعقدت إليه الرحلة لطلب العين هذا لا يدخل من النهي إن شاء الله أبداً وأن زيارة المقابر فهي سنة إذا كانت بضوابط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة المقابر الآن تزوروها آل فإذا زرت قبرا يعني سألنا أن تعتقدوا أو لم يعتقدوا وزعبت هذه الزيارة من سنة زيارة القبر فنبقت بذلك إن شاء الله ولكن أن تخرج هذه الزيارة إلى الشرك لأنني رأيت بأم عيني وتمعت بأمني قلت لكم ان ذهبت مرة الى ضريش في زيارة تطلعي على البعض الجبال وكان معنا واحد من الولندة فجلست لأنظرة وعتقدت ما يقعد هناك لأول مرة أزوله رأيت معاة تتمثف بالشباك وتدخل الملعب سمعتنا على صورتها والله أعلم لا شيئا الدعالي لا أعلم وزعتها الرأس ينوت يدخل الملعب سمعتنا على صورتها أدخل الملعب سمعتنا على صورتها فأردت أن أكلم أهل المحبة عندك قلت لي والله لا تستطيع ذهبت إلى المرأة قلت لي هل نحج وملعبت كل مقيمة عزين فنظرت المرأة والله استوعبت كلمة قلت لي والله عن ذلك الحقوقتي فقلت إذا سألني سألني لها وأنا ملعبت اللهم اغفر الله ورحمه لأني أجلت اللهم اغفر الله ورحمه الحي أبقى من المين هذه غرفة حيث قراطعين مش لما يقولوا هيدا راحنا يكون عادل الأولياء لا لا لا هذا النفوم بائد هذا النفوم بائد من قشك يوم هذا رافيت عندها؟ لا لا لا لا قل لا مش بلسر عائدنا مش هذا هو النفوم النفوم الله تعالى عنه وردان حينما نزلت فيها آية في البرانة وبرأها الله من فوق سبع سماوات ربي الله تعالى عنه وردان دخل إلينا لم يبشرها فقال أبو بكر كمي عائشة إلى رسول الله فاشكريه فقالت عائشة لا والله لا أشكر إلا الله الذي ورأني من فوق سبع سمع رحيم هو زوح لشخص رسول الله نأ بل هو قائد التوشي وأسرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المهم من عائشة فما لا يهى أبدا والنبي لا يؤخر البيان عن وقت حجة وربنا تبارك وتعالى يعلم صدقه من عباده فقد يقبل الدعاء من من هو اقل منك عباده المراه التي جاءت إلى موسى عليه السلام وكانت لا تلد فتقول له يا نبي الله ادع ربك ان يرزقني ذريه فموسى يقول يا رب انسق الذريه فيقول الله يا موسى لقد كتبت عندي عقيم فيقول موسى يا رب الله لقد كتبك الله عند العقيم فتنظر السنة وتعود المرأة تقول يانبي الظهر ادعو الله أن يرسوكني الذرية فيقوله مساء رب يرسوكها الذرية فيقول يا موسى لقد كتبت عندي عقيم في مهيل موسى فتذهب المرأة وتمر السنة الثالثة فتأتي المرأة وتقول يا موسى يا نبي الله ادعو ربك واذريد과 أن يرسوكني الذرية فيدعو موسى ربك فيقول ربك سبحانه وتعالى لقد كتبت عندي عائف وفي السنة الرابعة جاءت المرأة وضينا يديه ضفكي قال موسى لن يكون هذا الضفك قال إنه ابني فتعجب موسى قال يا ربي ألم تكتبها عندك عقيم قال يا موسى كلما قلت عقيم قالت رحيم كلما قلت عقيم قالت رحيم سبحاني سبحاني سبقت رحمتي غربها اللهم ازعى جمعنا هذا جمعا مباركا مرحومة ولأتطرقنا منه تطرقا ثالما من السرور الخيار مرحومة ولا تزعى فينا ولا منا ولا معنا سقية ولا محروضة وأجرنا اللهم من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ارزقنا موت الشهداء وعيش السعداء ونبلى النبناه وحلم الأنبياء وكرامة الأولياء يا من لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المزاهم ولا يغريمه انحاف الملحين ادئنا يا ربنا برد عقل ادئنا يا ربنا برد عقل ادئنا يا ربنا برد عقل وحلاوه مثقره وحلاوه اقره اللهم ارزقنا فكرك الذي لا تزيله الرياح ولا تغرقه الرماح ولا تغرقه الرماح انصر اللهم أمير المؤمنين جلالة البلد وحقا للإبتالي واجعله لنا يا رب خير الزائد وسدد اللهم خطاب على ذرب النفائد وطرد اللهم من حواشه الشياطين والوتاوس والهواجس وأقر عينه بولي عهده وثنه وسهر إخوانه اللهم من أراد بالإسلام وحيث من خير على كل خير ومن أراد به ابتوايال فاعره اللهم للمهالك وسد في وجه المتالك وارجوه يا ربنا بالنجوم الشوابك وقينه بما شئت يا عزيز يا مالك وقينه بما شئت يا, يا اللهم انا نعوذ بك من الخيانه ونسالك تمام الصيانه وحسن القيام اللهم صل على سيدنا محمد الأولين واصل على سيدنا محمد في الاخرين صل على سيدنا محمد في الملك الاعلى الى يوم الدين واقم الصلاه ان صلاة تنها عن الفحشاء والمنكر ولا ديكوب باء اكبر والله يعلم ما تسمعون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين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 وَالَّذِينَ يَرْغَبُونَ وَيَرْغَبُونَ وَيَرْغَبُونَ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْ رَبّ رَضِيَّا يَا, يا زَكَرِيَّا إِنَّ مَا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ صُحَيَّا نَجْعَلُهُ يُرْثُكَ وَنِسَانَكَ وَهُوَ لَنَا نَذَرُهُ يُخْلُفُ لَهُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَنَحْصُدُ لَهُ سَمِيَّا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 فَضَاءَ جَالًا قَوْلَنِي مِنَ الْمِحْرَابِ أَوْهَا أَلَيُمُ أَنْ تَفْتَحُوا أَوْهَا أَلَيُمُ أَنْ